يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد ان يعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح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 وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فآرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جن نتين ذواتي أكل خمط وأثيم وشيء من سدر قليل ذلك جزيناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بَيْنَ بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم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 يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تَوَلِّيَ نَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنٌ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 قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم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 انهم كانوا في شك مريب تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com